ارتبتم فعدتهن, ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره مصرا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 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وَإِن تَعَسَّرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَاتٍ لِيُنْفِقُوا لَهُ سَاعَةً مِنْ سَاعَتِهِ وَمَا قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِنْ مَا أَتَاهُ اللَّهُ لا لا ينكلف الله نفسا مَا ما آتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عكت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها, فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات